استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك السلام عليكم وعليكم السلام ما اسمك؟ اسمي محمد وأنت ما اسمك؟ اسمي عبد القادر ما جنسيتك؟ أنا تركي وأنت ما جنسيتك؟ أنا آزربيجاني تشرفت فرصة سعيدة